السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده وليشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشتم التقرير المقرر في الفكاهات من أبي شجاع من أبي شجاع أحد معاه الكتاب اقرأ اقرأ ورقة خرطك اقرأ ناول المقدمة لا لا شدنا من المؤلف يدخل في كلام المؤلف على طول بس قبل كتاب الطهارة في كده الترجمة الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد المنبي وآلس والسلام وصحابتهم صلى الله عليه بن, بن, أحمد بن, أحمد بن ذكروا في ترجمته أنه عاش مئة وشتين سنة بميختل لهؤون هذا الرجل الحمد للأسفل بالإعلان إذا في, في على الشافعي محمد بن الشافعي المطلبي قرشي من جماعه المنفى الشريف ضد الصحابه بغايه التضار ونهايه الاذى فيقرض على المتعلم قراتكم جراتكم وينتهر على المتدرب حقه وان يؤجر فيه وان يؤجر منه البصل لا بصل التقسيمات وحفظ الاتصال فأجبته إلى ذلك خالبا للسواد راقبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفير للسواد إنه على ما يشاء قدير انتبه حط تحت هذه الكلمة خط كلمة إنه على ما يشاء قدير خط شائع في الدعاء لا يجوز. هذه الخطأ وهذه تقصير في حق العز وجل وإنما إنه على كل شيء قدير ليس على ما يشاء فقط الله عز وجل قدير على ما يشاء وعلى ما لا يشاء الآن قال الله تعالى في القرآن في حق حق عيسى عليه الصلاة والسلام قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أمه لك مسيحه وأمه ومن في أرضنا هل الله شاء أن يملك المسيح لم يشاء لكن لو شاء أن يهلكه يقدر ولا ما يقدر فإنه يقدر على ما لا يشاء وكذلك بعد بعثنا في القيامة، هل الله عزوجل يردنا إلى الدنيا مرة أخرى؟ لكن يقدر وما يقدر، يقدر على ما لا يشاؤه سبحانه، ولو رد ولا عاد، مما نعمله إنما من فالله على كل شيء قدير، شاء أو لم يشاءه سبحانه وتعالى. طيب كتاب الطهارة الطهارة الشرع الشرعية معن الطهارة الفسيحة الطهارة المعنوية الطهارة المعنوية هي الطهارة من الأمر والمعاصي والطهارة الفسيحة هي الطهارة من الاحداث والنجاسات والطهارة الحسية شطر الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور الطهور, بضم الطهور شطر الإيمان الطهارة الفسيحة هي المقصود هنا في الكتاب و. هي الطهارة من الأحداث، فمثلاً الصفرة ترفع بالوضوء أو أحداث كبرى ترفع بالغسل، والمجافاة سواء كانت في الثوب أو في البدن أو في المكان. الطهارة تكون بالماء، بالوضوء أو الغسل، وعند تعذر الوضوء والغسل تكون بالتيمم بالتراب. الطهارة. تكون من الأحداث الصغرى والأحداث الكبرى ولذلك سندرس كتاب التاهاراء علماية وما يتعلق بها لأنها وسيلة التطفر وسندرس التيمم لأنه بديل عن الغسل وعن الوضوع عند تعذر الغسل والوضوء. وسندرس الأحداث الكبرى التي ترفع بالغسل والأحداث الصغرى التي ترفع بالوضوع وسندرس ما يتعلق بذلك، كالأواني التي يوضع فيها المياه من أجل نتوضط منها سواء كانت الأواني معدهية أو كانت أواني جندية سواء كانت المعاذ المثيثة غالية كثيرا أو فوقه أو دونه في النفاسة، ولكل شيء من هذه الأشياء حكم فياكي إن شاء الله تعالى طلب طلب الغرب وطلب الغرب وطلب أدوان أميان أميان أميان أميان حسب وحسب نوعان التهارض والطهارة المعنوية الطهارة الفسية شطر الإيمان بقول النبي صلى الله عليه الطهور شطر الإيمان الطهارة المعنوية ليستنزه عن الأقدار من أنواع الظنوب والمعاصي عن قدر المعاصي وقدر الشرك ولذلك ورد في القرآن انما المشركون ندف فالمعاصي والشرك ندف المطلوب أن يكون العرض طاهراً، طاهراً حسياً ومعنوياً. في كتب الفقه المعاصرة يعتنون ببحث الأحكام المتعلقة بالطهارات الحسية. رفع الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، بالوضوء والغش أو ما ينوب أنهما، وكذلك طهارة من المدفأة التي سيأتي الكتاب ذكر بعضها. طيب، فضل. مياه الذي يزور بها رضيور السماء ما اقرأ. السماء مدل الدليل على السماء السماء يدوح أن تتطهر به وتزيل به الجساد صد الدليل هو أن زمأ من السماء ما تضوم راه. طيب ما الثاني ماء ما هو البحر مدلين على فضولية ماء البحر. فهذا. فأ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في جماعة فيعملون في البحر. قالوا لنا نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء. فإذا توضأنا به عطشنا بنحمل معنا ماء قليل أن مشانم المركب مياه وتغرق. او يحتاجون ان يبقى في بضائر او لحن نحن ممعدا قليلا من الماء اذا توضأ به عطشنا افنتوفر بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتاته طيب وف ماء النهر ما الدليل على طهورية ماء النهر حتى أحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا غمرا, غمرا غمري يعني كثير المياه لو أن نهرا غمرا بباب أحد يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يقبل مني شيء؟ قال لا قال فكذلك ما في الصلوات الخمس ينفع الله بهن الخطايا أو كما قال صلى الله عليه وسلم والاتباع على صهورية فضل يبقى بالك نحن إن شاء الله في, في أبي شجاع هنمشي على إن كل أمر نبحث عن دليلها فهو كان الدليل من الأثر أو من النظر وإذا في عبار تخالف الدليل الصحيح ننبه على ذلك ونذكر الحكم الصحيح إن شاء الله تعالى للطريقة اللي نمشي عليها نختصر وتفيد فحاول إنك تحضر هذين أدلة صدق وماء البدر وماء البدري وما وماء العينين ما نرقم ثلاثة وما رقم أربعة البيل والأين أي الفرق بين البيل والعين فضل طيب يعني دم ذمبير ولا عين؟ أنت تسمع نفس هالعائلة ذم؟ وقد خرجت بلا حيلة جميل ظهرت طيب ماشي هذا هذا فرق يذكرونه هذا فرق يذكرونه طيب هه طيب طيب على كل حال البيض يغلو في لو خرج لمن البيض العين العين ماءها فوار يفيض ويجري البيض إذا متلع الماء لا يفور لكن إذا أخرج منه يتجدد ماءه لكن من عين لا تكفي إنما ماءها أوار أو يجري وعلى كل حال البر عين والعين ب مثال بسيط طيب ما الدليل على طهورية مياه الأبار والعيون احسن قول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة هي لئل في المدينة إن الماء تغول لا ينفسه شيء لما سألوه أتتوضأ أتتوضأ من بئر بضاعة قال إن الماء تغول لا ينفسه شيء فكان فصله يتوضأ من بئر بضاعة ومعروف بئر خاتم كان في المدينة كان يتوضأ وبيئر روما الذي اشتراها عثمان من من من اليهودي وكانوا يشربون من منها ويتطهرون طيب ها انا كلامنا عن هو من انا بيتكلم عن أنواع المياه الموجودة في دمله المشهوره تاملها فبيقول إن ما ما يعني لو أنك وضعت اناءا وجمعت فيه ماء مطر نازل من السماء جاز لك ان تطهر به ولو رحت النيل واخذت منه دلو جاز لك ان تطهر لو رحت عين ولو رحت بحر ونهر واي شيء وماء الثلج وماء الثلج. ماء الثلج وماء البرد ثلج معروف فما البرد <تصفيق> آه الله يبال فيه يقول لك الدين أتشتي ملح حاكرين؟ أو الدين أتشتي تالج اللي بيسميه الأطفال ملح أو تالج ده في المطر بينزل هو البرد هو البرد لو أنك جمعت هذا الغرض وتركت عندك حتى سال وتوضأت به أو غسلت به ثيابك جاب الثلج إذا سال ماءه ولا لك فلت تطهر به وتغسل به ثيابك ما الدليل على طهورية ماء الثلج وماء البرد؟ هذا أفض وعاء الاستفتاح اللهم اللهم ناع بين وبين خطاياي كما باعتها من المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي من نقى الثلج الأبيض من الثلج اللهم اصني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وغرس في بعض فتاوي صحيحه بما في والبرد يعني الماء زائد من الثلج والماء زائد من البرد صب ثم ايرها على وضعاتي يقول الناب unlucky السادقة ألا كل حال بالقاعدة, بالقاعدة كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصلف القدل حقيقة أو حكم فهو تبيور كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصلح القدل حقيقة أو حكم فهو تビور كل ما نزل من السماء او نبع من الارض وبقي على اصل خلقته حقيقة او شكما يعني حقيقة او شكما حقيقة واقع زي ما نبع من الارض وزي ما نزل من السماء ما حظله يتغيير او بقي على اصل خلقته شكما ازاي؟ فض طب ايه الفض الجنديو اللي جاب ليه؟ الحكم والحقيقة؟ هي هي اللي انت قلته هي الحقيقة طيب الحكم فضلك ها لا ان اقول باقي على اصل خلقته حقيقة او باقي على اصل خلقته حكما باقي على اصل خلقته حقيقة زي ما نسمعه زي ما طعمه بدون تغير باقي على اصل خلقته حكما الان لو همك اخذت من النهر دلو من البئر دلو يقول لك أنت خوفا به تقتصر باقي على وصل حلقة حقيقة طيب أنت حط البيت دجت ساق ذي ساق برد سخنته علشان تقتصر به هو نبع من الأرض ساخن التسخين هذا تغيير ولا ولا ولا تغيرا لكن هذا تغيير يؤثر على وصل الحلقة فهو باقي على حلقته حكما يعني حكم الباقي على حلقته مدامنا هذا لا يطبيده عن أصل إلاه طيب هذه القاعدة تنمع كل ما تقدم من أنواع الرياض السابقة هذه الماء السابقة بيقسمها المؤلف إلى أربعة أقساد بيقسمها إلى جنبل إلى أربعة أقساد على أن الماء الطهور كما ذكر المؤلف ماء السماء والجليل على طهورية السماء ها. منزل من السماء ماء الطهورة وماء البحر الدليل هو الطهور وماء الشهد ومائفته وماء النهر لو أن نهرا غمرا لجاب أحدكم وماء البئر وماء العين بئر بضاعة وبئر روما وبئر زنزم وكان الصحابة والنبي توفرون من هذه الأبار وماء الثلج وماء البرد بالماء والثلج والبرد وفي جواية بماء الثلج والبرد لا طيب ها اتحضر يا مولانا قال الله تعالى: طيب دول يجوز بهم التطغير وإزالة أنواع النجاسات سواء كامل الماء غير مكروه أو المكروه يعني مكروه مع دوازل استعمال لكن الفرق بين الأول والثاني. الأول قال الماء المطلق زي أنواع المياه السبعة السابقة يعني لم يقيد بقيد لازم المطلق يساوي الغير مقيد بقيد لازم الماء المكروه قال الماء المشمس يعني اللي سخم بحرارة الشمس الماء الشافعي في أولى معينة في بلدان المعينة في أزمان معينة يوم دم قيود معينة في الفقه الشافعي لاعتبار هذا الماء مكروح المسفق بحرارة الشمس في أولى معينة بلدان معينة في أزمان معينة قال مكروه إلا سخن بحرارة الشمس الكراهة حكم شرعي ولا لا؟ والكراهة الشرعية تحتاج دليل شرعي فما دليله؟ في المذب الشافعي على كراهة الماء المشمس هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن يمسنا دخل قال يمسنا رغم هذا وقد سخن الماء بالشمس فقال لا تفعلي فأنه يورث البرس وهذا الحديث كما ذكر النووي وهو شفعي ضعيف باتشفاق المحدثين فحكم عليه دماعة من أهل العلم البلد لا يوجد أصل شرعي لكراحة الماء المشمس يعني المسحن بالشمس لا يوجد أصل شرعي لكراحة ذلك لكن إمام الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كما في بعض الكتب الزيهقي رحمه الله روى أن بن بسنة صحيح ولا أكره المشمسة إلا أن يكره من جهة الطب يعني الأطباء قال أنه فيه ضرر سشي أكرهه لكن ليس, ليس هناك أصل شرعي لكراهة الماء المشمس وعليه فالماء المشمس ليس مكروها لكن الماء المشمس لدرجة تحول بينك وبين الإسباغ يكره دلوقتي. يعني السيخ الجاد عن اللازم أو كان بشمس أو غيره لدرجة تجعل الإسباغ يعني صعبا ومنقصا فإنه يكره لعدم اتمام الإسباغ لا لأنه وكذلك شديد البروضة هذا كله إذا كان في إمكانية لتسفينه أو إمكانية لأن تبقى حتى يبرد والوقت لا يضيق عليك طيب هات كتب الثالث طه المتغير قال كده قال كده من قال كده لا لا انت اقرا المتن كما هو تجيبش من عندك حاجه فاكر ايه ده غلط غلط يعني المتون هذه الكتب اصحابها هل نتعذب عليهم ونذيضوا شيئا لن نذكره هاد قلتاني التالب ده جوله زي مراضي الجابر زي ما انت قلت أحضر المضير الطاهرة هو المضيحة والمضيحة <تصفيق> والمضيحة مراضة أعقال ان قسم التالب طاهر لكن ما ينفعش ولا ينفع الهدوء ولا تزيل بها يعني من الهدوم او البدن او المكان صدق احنا شوفنا المؤلف راح الله قسم انواع الماء السابقة الى اربعة اقسام قسم الاول يسمى الماء المطلق وجال النبي تتطهر به وتزيل به النجاسات بلا كره. الماء المطلق يعني الغير مقيد بقيد لازم وسيأتي تفسير معنا هذا الكلام الان ان شاء الله القسم الثاني حجم عليه بالكراهه فما الماء المشمئ وجال ان ينفع تتوضى به وينفع تزيل به النجاسات لكن مع الكراهه الشرعيه شفنا ان لا تن الكراهه الشرعيه اصل يعتمد عليه وان لا يكره الماء المسخن باي نوع من انواع التسخين ولا الماء البارد الا اذا اقضى الى عدم بلغ يعني مقي إلا أن تكون في ظروف لا تسمح لك بتسخينه أو بتبريد الساكن أن تكون في أثر وقت وضاق عليك ذكرت اسم الثالث وهو الماء الطاهر لكن ما ينفعش طبري ولو غفرت بجلبية سقط عليها مثلا بول غلام. أو أبوة الناجسة كرامة الله ما ينفعش تحصل هذه ولو غفلتها لا ترتفع النجاس ما عنده مقتص طاهر لكن ما يفعش تطبي ولا ترتفع به يعني لا تزول به النجاس وجعل هذا الماء نعيم الماء المستعمل والماء المتغير بطاهر نمسك الأكل المتغير بطاهر ونربطه مع الماء المطلق احنا قلنا في المطلق اللي هو ايه لا يقيد بقيد لازم الماء المتغير بالطاهرات شرط كونه غير طهد ان يخرج عن اسم الماء الاسم جديد او يقيد بقيد لازم ازاي الان لدي ماء صافي نازل من السماء أو نابع من الأرض جيتوا من الترنبا أو حنفية صافي ماء، فهو يصلح للشرب بيت ينفعنا تقضى دولا خلاص أمامهم ينفعنا تقضى دولا وضعتوا على البتجاب غليتوا جبت شوية شاي وحطتهم فيه الشيطان ولا مش طاهب والماء ده هذا ولا مش طاهب طهور الصبز الكباهت ده جسمه ايه شاد زال اسم الماء عنه ولا لم يزل زال ناجس ولا طاهب ايه عن طهب لا لما ما فاش رضب به تغير بطاهب تغيرا أخرجه عن اسم الماء كيف يسمي الماء واضح خد نفس لتر الماء ودخله مصنع الماء الغذية ضخ فيه بعض الغذات مع بعض السكر أبيض باسمه سبنا الأرض أو سبرايد مثلا في أي نجافة دفلت عليه يصل به ليه خرج عن اسم الماء خرج عن اسم الماء طيب جبت نفس اللتر وخللت فيه لفت صحيح بعد ما اللفت تتخل فيه ماذا سمو ايه موينت لفت صحيح ماء وليفت بقيد لازم فقيد بأنه لفت الحجة وإحنا الظاهرين كانت تبعثنا دكان نشترك ذات موارد ما, ما ورد هي كده لكن طبعا مع كسرة الاستعمال موارد ماء ورد روح اشتري مواد بأبيض بمين ما فيش اي مشاكل اختلط اخلط به اشياء طهرة ما في اي نجاف لكن ما يفعش نطبق به مقيد بقيد لازم لا يفتح عنه اصبح مواد ماء ورد لكن ماء البئر قيده اللي مش قيد بقيد لكنه غيره لازم ممكن اضيبه كده في الزرجة اللي تقول لي مي مي بس انا شلت عنه القيد ليس بقيد لازم فانتبه إذن هو قال جال للمية الطاهرة اللي ما يتشط بها نوعين النوع الثاني المتغير بمخلطه من الطاهرة سواء سلب عنه اسم الماء أو قيد بقيد لازم زي ماء الورد وزي الشاي والشربة يعني لو لو حط كيلو لحمة مثلا ربنا فتح علي مثلا عامل من العويا، <تصفيق> وحط كيلو لحمة في لتر مية، الطاهرة ما فيش إشكال، لكن ما يفتح بها طيب، يبقى الماء المستعمل اللي هو النوع الأولان طاهر، لكن ما ينفعش ط... ليه، بعض الأخوة يظن الماء المستعمل طبعا تصور الآن جبنا طشت واحد من الأبريق وصب عليك توضأت أسلف الى قدميك في الطشت المية المفصلة من أضر ذو اسماء ما استعمل بعض الأخوة يظن ان الفقهاء ما نعرف الوضوء دي مرة أخرى علشان تقرض نفسيا كده من مشلّ ما هاش أدن علاقة بالتقصر إزاي الآن الشيخ عماد الآن على طهر على وضوه صح؟ على وضوه هو على وضوه هنجيب الآن أجريد وطشط وهنصب عليه يتوضى وضوء كامل وهو على وضوه هيتوضى من الدرق ليه؟ الماء المنفصل في الطشط اسمه ايه؟ لا بس مش مستعد مع إلي اللي جنبه ما كانش متوضي والماء المنفصل عنه سموه ايه؟ اذن ما الماء المستعمل عند الفقهاء ها والله لا في طهاره اصبر علي ها والله المتصل عن حد صرف النظر واجب ولا غير واجب تكون عن حد انتبه معي أما عن غير حد لا يسمونه نستعمل رغم الاثنين وضوء والميه واحدة ولو في تكبر نفسي هو مشترك بين الاثنين فلا يقصدون بهذا وضحت لن شك؟ وضحت للث؟ الله يخليك فانتبه معي اذا المستعمل في الذي استعمل في رفع حدث في رفع حدث طيب يبقى المساله مش مساله تكبر نفسي الماء المستعمل عند طائفة من أهل العلم آه لا يجوز التطهر به مرة أخرى افهم المسألة على هذا القدر فقط الآن وبعدين إن شاء الله تعالى في وقت أوسع سنأتي إليها ونكتفي اليوم بهذا القدر هذا الله أعلم وصل الله وسلم أبارك عن جيد محمد